Minalaihun Rabbanaalaihim, kasahayain salam. Zikrurahmati Rabbika شيبا ولمت بدعائي ولمقم بدعائي رب شفي يا وانني خفت المو يا برضو رضي. من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقت وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب اجعل You. <laughs> حكم صبيا وحنانا من لدن وزكاة وكانت طقية وضوحا بوالديه ولم يكن جدارا العصية وسلَم ثنيا واذكر في الكتاب مريم اذ تبذت من نفسها مكان شقيا فاتقذت من دونهم حجبا فاوصلنا قَالَ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامُهُ وَلَمْ يَنْسَسْ لِي وكانا قصيا فأجاءها الأفضل إلى جذع النظلة قالت يا ليتني ميت قبلها جذعي من جذع النظلة تساقط عليك رطبا جنيا فكني واشربي وقذي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إن فقولي Just ووصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شفيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أذرث حيا ذلك عيسى بن مريم الذي فيه يغفره ما كان لله أن يتخذ منه ولد سبحانه إذا قضى أسمع بهم وأذن سذيهم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي لهم وهم في إِنَّهُ نسل. كَانَ سَ تَمَنَّى تَهِلَجُ مَنَّكَ وَهْجُونَ نَنِيَا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّا وَأَعْتَذِرُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى وَأَ Terima kasih. Terima kasih kerana ما كان عند ربهم أرضيا وانتم في الكتاب ايداي min dul niyati فخلف من بعدهم خلف نظام الصلاة واتبعوا الشهرات فسوف يلقى. al وما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واستبر لعبادته هل تعلمون الشياطين ثم لنحظي أن لهم حول جهنم جوثيا ثم لنرضي أن من كل شيعة يهون أشترى وإن مِنكُمْ إِلَّا وَارِذُهَا كَانَ رَبُّكَ حَكَمًا قَضِيَّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا وَإِذَا طيب. Mata <Sessizlik> mata, <Sessizlik> سَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدوا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا فَرا ونرد له من العذاب مدا ونرثه تنشرق الأرض وتنشرق الأرض وتخر الجبال هدنا داعر وحمال ولذ وما إن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له أحمال مدى فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذره قوما مدى وكم أهلكنا قبلهم من قبلهم هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد؟ نو تسمع لهم رزقًا.